أنا لك الولاية لله الحق هو خير تواب وخير عقباء وضرب لهم متل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء فاقتلاط به نبات الأرض فاقتلاط به نبات الأرض فأصبح شيء تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر